إلا شر ترسل علىني وش وراي أحذس الضحك على وجه السرور ما دره إني مع بنيت هواي اتركوني واكتبوا فيني جزاي دان لينا بظن مناحاس وتركني ما تفارق السحور، وتركني ما تفارق السحور. أتلوا بالمعاصي والفتور أتلوا بالمعاصي والفتور ويا عيوني تدريهم عن بكاك وعن هموكا لوادت نار الصبور ويزنو بي يصري رحلة مداي وارحميني من شاوير العبور وارحميني من شاوير العبور. Shabbat shalom. يا إلهي يا رجاء يوم ابتغاي يا أمل يبقى يواصل بجسور التراجع والندام عن خطأ. تكلت ب على قلبي